جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين هذا السلام يقول هل, هل يثبت لنا من الأثر أن الإنسان يستطيع أن يثبت لنفسه التوحيد وعدم الشرك هذا الأثر استفاد منه كما قدمت استحضار هذه النعمة نعمة التوحيد والسلامة من الشرك والمسلم وال... يعلم من نفسه وجود التوحيد عنده والوقاية وال... من الشرك لكنه لا يجزم لنفسه بالكمال في ذلك وتحقيق ذلك وتتميمه والسلام من نواقص التوحيد ومضعفاته وموهناته لا يجزم لنفسه بذلك لكنه يعلم من نفسه أنه من أهل الإسلام وأنه من أهل التوحيد وأنه من أهل لا إله إلا الله إذا كان لا يقوم بأعمال تناقض كلمة التوحيد وتهدمها من دعاء غير الله أو لغير الله أو صرف شيء من العبادة لغير الله نعم. يقول الحديث الأول هل فيه مشروعية تمريض المرأة للرجل الأجنبي؟ هذا الأمر لا يصار إليه إلا عند الاضطرار الأصل أن الرجل يمرضه الرجال والمرأة تمرض النساء لكن عند الضرورة فلا بأس بذلك نعم. هل يجوز الكتابة للنساء من باب المناصحة الكتابة للنساء من أهل العلم وأهل الفضل لبيان الخير والترغيب فيه والمناصحه لا بأس بذلك إذا كان من عالم ومن رجل ناصح فيكتب مناصحا لعموم النساء أو لبعض النساء في أمر معين نصيحة وبيان لدين الله هذا أمر لا محذور فيه هل رسائل الجوال يسلك فيها مثل الرسائل المكتوبة؟ رسائل الجوال الأمر فيها ليس كالرسائل المكتوبة لان مساحة ما يكتب في الإنسان في الجوال ليست مساحة واسعة حفاظا على الوقت يقتصر الإنسان على الحاجة بعد القاء السلام على اخيه يقول ما حكم لبس القلادة بعدم القصد أن تنفع وتضر ما حكم لبس القلادة اقرأ ما حكم لبس القلادة بعدم القصد أن تنفع أو تضر من تعلق شيئا وكل إليه إذا لبس الرجل قلادة أو في يده خيطا أو نحو ذلك سواء اعتقد أنها بذاتها نافعه أو ضاره أو اعتقد أنها سببا لزوال ضر أو دفع عين أو جلب نفع، كل ذلك لا يحل ولا يجوز وإن كان يعتقد فيها ذلك فهذا من الشرك الأكبر وإن كان لا يعتقد فيها ذلك فهذا من الشرك الأصغر هذه مرة تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تقول للعالم إني أحبك في الله لا لا تقول ذلك وإنما إن كانت استفادت من علمه وانتفعت من علمه تدعو الله له بظهر الغيب والله أعلم صلى الله وسلم على رسول الله